بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق من الهواء لا يطيق عن الهواء هو إلا وحي يوحى علمه شديد القواذ من ره فاسترى وهو ثم <تصفيق> دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأرحى إلى عبده ما أرحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة ديد انشست داما يا رشاء ما زر الدصر وما طغى لقد را من ايات ربه الكبرى أَفَرَيْتُمُ الْلَاةَ وَالْعُزَى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الدَّكَى وَلَهُ الْأُنْثَى تلك إذن قسمة ضيئة هي الا اسماء سميتموها انتم سميتموها ما انزل الله بها من سلطان أن يتبعون إلا ظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى عمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من لا تغني شفاعتهم بعد أن الله لمن شاؤوا ويرضوا ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون لا يسمون الملائكه تسمية وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلْءٍ أَنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْلُّ عَنْ مَنْ لم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وللله ما في السماوات وما في الارض ليجزى, ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزى ويجزى الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة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 افرمان الذي تولى واعطى قنيلا واكد اعنده اعنده علم الغيب فهو يرى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّاءَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ سَعَى إِلَّا مَنْ سَعَى وَأَنَّ الزَّاهِرُونَ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَىٰ رُجُلَ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ ربك وَأَنَّهُ هُوَ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ من, مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا مَعْتَمِنَا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشرى وأنه اهلك عاد اللؤلنا و ثمودا فنا ادقا وقوم نوح وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلموا والمؤتفكة أهواء فغشناها ما غشاء فبأي آلاء ربك تتنارى هامد نذير الأولى أذفة الآذفة ليس لها دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتوحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا